ثم ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأمواله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوؤ وجوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تبيرا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 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فانجنا ما جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ يِيمَنْ عَمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 وما منع الناس سئي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكته يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء لك الرسول قل كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِفَ لَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَاءَ مِن دُونِهِ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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ل أمسكتم إذا ل أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أتينا موسى تسعة آيات بينات